فاهلكنا اشد منه بطشا ومضا مثل الاولين ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهم العزيز العليم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 117. وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما لَهُ له مقرنين 118. وإنا إلى ربنا لمنقلبون 119. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين امْتَخَذَ مِن مَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَطْفَأَكُمْ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا أُعْطِيَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوْ مَن يُنَشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ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 وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها الا قال مترفوها إنا وجدنا 117. قال أولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون 118. منهم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 112. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون 113. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. 112. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون 113. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم 114. أهم يقسمون رحمة ربك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 وَلَ ل أَكَُ النَّ سُؤَََُّ وَاحِدَةَ الجَعَ النَالِمَي يَكفُرُ بِال الرَّحمَانِ لِبُيوتِهِم سُقُفَ مِ لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون و لبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا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 أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَاعَدْنَاهُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ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 وَقالَاوا يَ أَُّْهَ السَّاحععْضُ لنا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عدَكَ إِنَ لَمُهتَدُون فَلََّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ اللذاَابَ إِذَاهُ يَنكُثُون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 119. وقع عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين 110. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين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 وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُونَ بِهَا وَاتَّبِعُوا هَذَا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَلَا يَصُدَّنَّكُمْ الشَّيْطَانُ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا تَحْزَنُوا الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ أُدْخِلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ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 لَكُمْ فِيهَا فَاكهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ لَا يُفَتَّأُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهَا مُبْلِسُونَ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ يَظْلِمُونَ 117. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون 118. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون 119. أم أبرموا أمرا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 117. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون 118. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو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 وَل إِن سَأَلْلتَهُمن خَلَقَهُم لا يَقُ النَّ اللهَّ فَأَن يُؤفَكُون وَقِيلِه يَا رَبِّ إه أُلِقَو ل يُؤمِنُون فَصْفَح عَنْهُم وَقُلسَلَام فَسَوْ فَ